وَلووْ شئنا لآتَنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهَا وَلا وَ حَقَّ الْقَوْلُ مِن لَأَمْلَ جَهَنَّمَ مِنَ الجَِّةِ وََّّ سِأَجمَعين فَذُوقُ بِمَا نَسيتُمْ لِق أََوْمِكُمْه إِا نَسينكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إذا ذكروا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 كلما أرادوا أي يخرج منها أعيدوا فيها وقل لهم أعيدوا فيها وقل لَهُمْ زوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون